بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين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 ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ما منهم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 إن فرعون وامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولس لا تقتلوه عسى أن ينفعنا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 وقالت لأخته قصي فبصرت بي عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم ناصعون فَرَادَ دَرْنَاهُ إِلَى أُمِّكَئَيْتِقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنِي وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ إِنِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلَانِ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ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 قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرعيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبع في المدينة خائفين يترقبوا فإذا الذي استصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبيد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 تريد تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِعِينَ وَجَاءَ وَجُلٌ أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصعين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني السبيل ولمَّا وَرَدَ مَأْمَدِيَنَّ ما وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قال فلا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقى لهما ثم تولى إلى الغل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فخير فجاءته احدى ما تمشي على استحياء ان قالت ان ابي يذرك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلم ما جاء او عليه القطف قال لا تخف نجوت من القوم الوالمين قالت إحداغما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ قُتُوهُ إِنِّي أَلْتَ نَارًا لَأُلْقِيَ آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْذَى وَثْمًا مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصِلُونَ فَلَمَّا أَتَى رُدٌّ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَا فَلَمَّا رَأَتَ تَزْكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُذِبَ رُ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمنين يسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فزعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخافوا أي قتلون. وأخي هارون هو أفصع مني لسانا فأرسله معي لذ أن يصدقني إني أخاف أن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 موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سعر مفترا قالوا ما هذا إلا سعر مفترا وما سمعنا بهذا في وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلع الظالمون وقال فرعون يا أيها الملاء ما علمت لكم من إله غير فأوقذ لي آمن فأوقذ لي آمن ولفتني لي صعد لعلي أف رَأَى إِلَٰهَ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْتَكَبَّرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَلْقِنَّا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وما كنت ساويا في أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا موسدين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك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 ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولون فَنَالُوا لَأُسَلِّتَ إلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَنْ مَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سعران تظاهرا وَقَالُوا إِنَّا بكل كافرون قل بكتاب من عند الله هو أبدا منه ما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواء وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَىً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَدَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الذين آتينهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يطلع عليهم قالوا آمننا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين.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 هو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك مِنْ من أرضنا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 وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتنو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون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 أَفَمَنْ وَعَذْنَاهُ وَعْدًا عَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْعَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيَ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَينَا أَغْوَينَا كَمَا غَوِينَا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل اذعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب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 ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا آتوا برعانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتعه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرعين وبتغفي ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك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 وَإِكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُنَ عُلُوَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ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 إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى مواد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين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 وإنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء نالك إلا وجهه له العكم وإليه ترجعون